بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد زينا نريد ان نوضح لكم معتقد اهل السلف ومعتقد السلف وهالطريق الذي هو المنجا نحو ايات الصفات اولا يعلموا انك كثرة الخوض والتعمق في ايات الصفات وكثرة الاسئله في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف يعلموا ان مبحث ايات الصفات دل القران العظيم على انه يتركز على ثلاثه اسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف الصالح ومن اخل بواحد من تلك الاسس الثلاثه فقد ضل وكل هذه الاسس الثلاثه يدل عليه قران عظيم احد هذه الاسس الثلاثه الاول منها هو تنزيه الله جل وعلا عن ان يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين وهذا الاصل يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد فلا تدربوا لله الامثال الثاني من هذه الاسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أ BU' أَنتُم أعلمون بالله وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي من الله غير جموع على كل مكلف ان يؤمن بما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وينزه ربه جل وعلا عن ان تشبه صفته صفة الخلق رايد اخل باحد هذين الاصلين وقع في هوة ضلال لانم انت نطع بين يدي رب السماوات والارض وتجرأ هذه الجراءة العظيمة ونفأ عن ربه وصفا اثبته ربه لنفسه فهذا مجنون فالله جل وعلا يثبت لنفسي صفات كمال وجلال فكيف يليق بمسكين جاهل ان يتقدم بين يدي رب السماوات والارض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويرجمه من النقص كلا وكلا وكلا فاعنه او اوله وانفيه واتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد الى كتاب وسنه سبحانك هذا بثان عظيم وما ان ان صفته خالق السماوات والارض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل مريد بعد ومن امن بصفات ربه جل وعلا منزهن ربه عن مشابهه صفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطه التشبيه والتعطيل وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الايه فيها تعليم عظيم يحل جميع الاشكالات ويجيب عن جميع الاسئله حول الموضوع لك لان الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء ومعلوم ان السمع والبصر من حيثما سمع وبصر يتصف به ما جميع الحيوانات اذا كان الله يشير للخلق بان يقول لا تنفؤ عن نصفه سمعي وبصري يدعي ان الهوادث تسمع وتبصر وان ذلك تشبيه لا وكلا بل اهبتوني صفه سمعي وصفه بصري على اساس ليس كمثله شيء فالله جل وعلا له صفات لائقه بكماله وجلاله والمخلوقون لهم صفات مناسبه لحالهم وكل هذا حق ثابت لا شك فيه الا ان صفه رب السماوات والارض اعلى واكمل من ان تشبه شيئا من صفات المخلوقين تمنى فان الله وصفا اثبته لنفسه فقد جعل لنفسه اعلم بالله من الله سبحانك هذا بهتان وعوين ومن ظن ان صفات ربه تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا يا مجنون باله ملحد لا عقل له يدخل في قوله ثم <تصفيق> هي كنا في ضلال مبين الى ما سويكم رب العالمين فمن يسوي ربا العالمين بغيره هذيل المدين ثم عدموا ان المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بالادله يسمون هذه ادله عقليه ركبوها في اقيسه منطقيه قسموا صفات الله جل وعلا الى سته اقسام قالوا هناك صفه نفسيه وصفه معنى وصفه معنويه وصفه فعليه وصفه جامعه صفتهما صفه نفسيه وصفه معنى وصفه معنويه وصفه فعليه وصفه سلبيه وصفه جامعه ان الصفات الاباثيه فقد جعلوها امورا اعتباريه لا وجود لها في الخارج وسببوا بذلك اشكالات عظيمه وضلاله مبين ثم اننا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القران العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات وبيان القرآن العظيم لأن صفة خالق السماوات والأرض حق وأن صفة المخلوق حق وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وثناه وافتقاله وبين الصفة والصفة من المخالفة كمذل ما بين الذات والذات اما هذا الكلام الذي يدرس في اقطار الدنيا اليوم في المسلمين فان اغلبهم انما يهدتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقط وينكرون سائرها من المعاني صفة المعاني عندهم في الاصطلاح بابطها هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات ولل يعترفوا به منها سبع صفات هي القدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر والكلام ونفو غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبينها دلتها بكتاب الله وأنكر هذه المعاني السبعة المتزلة وأثبتوا أحكامها فقالوا هو قادر, قادر بلا ته سميع بلا ته عليم بلا ته حي بلا ته ولن يلبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا وهو ملهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه وانه اذا لم يقم بذات علم استهاله ان تقول عالمه بلا علم وهو تناقض واضح باوائل العقول زي ما عرفتم هذا فنتكلم على صفات المعاني التي اقر بها فنقول وصف الله بالقدره واهدته له القدره والله جل وعلا يقول في كتابه ان الله على كل شيء قدير ونحن نقطع بانه جل وعلا متصف بصفه القدره على وجه يليق بكماله وجلاله كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدره قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ذا اسند القدره لبعض الحوادث ونسبها اليه ونحن نعلم ان كل ما في القران حق وان للخالق جل وعلا قدره حقيقيه تليق بكماله وجلاله كما ان للمخلوقين قدره حقيقيه مناسبه لحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم وذين قدره الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفه كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وحسبوك دون ذلك وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر في غير ما ايه من كتابه قال ان الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير و وصف بعض هواده بالسمع والبصر قال انا خلقنا الانسان من نقطه امشاج النبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا ونحن لا نشك ان ما في القران حق فذل الله دل على سمع وبصر حقيقيان لائقان بكماله وجلاله كما ان للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين مناسبين لحاله من فقره وفناء وعجزه وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفه كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وصف جل وعلا نفسه بالحياه قال الله لا اله الا هو الحي هو الحي لا اله الا هو وتوكل على الحي الذي لا يموت وصف بعض المخلوقين ايضا بالحياه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثه حيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ونحن نقطع بان لله جل وعلا صفه حياه حقيقيه لائقه بكماله وجلاله كما ان للمخلوقين حيا مناسبه لحالهم وعجزهم وفناءهم وافتقارهم وبين صفه الخالق والمخلوق من المخالفه كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وذلك دون شافي بين الخالق وخلقه وصف جل وعلا نفسه بالاراده قال فاعل لما يريد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وصف بعض المخلوقين بالاراده قال تريدون عربه الدنيا إن يريدون إلا فرارا يريدون ليطفئوا نور الله ولا شك أن لله اراده حقيقيه لائقه بكماله وجلاله كما ان للمخلوقين اراده مناسبه لحالهم وعجم وثناهم وافتقارهم وبين اراده الخالق والمخلوق من المخالفه كمن هي ما بين ذات الخالق والمخلوق وصف نفسه جل وعلا بالعلم قال والله بكل شيء عليم لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمي فلمّا قصصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين وصل بعض المخلوقين بالعلم قال وبشرناه بغلام عليم وانه لذو علم مما علمنا ولا شكا لنا للخالق جل وعلا علما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله مهيطا بكل شيء كما ان لبعض المخلوقين علما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم وبين علم الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفه كم اله ما بين ذات الخالق والمخلوق وصف نفسه جل وعلا بالكلام قال وكلنا الله موسى تكليما فاجر حتى يسمع كلام الله وصف بعض المخلوقين بالكلام قال فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين تكلم منائديه ولا شك ان للخالق جل وعلا كلاما حقيقيا لائقا بكماله وجلاله كما ان للمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم ودين كلام الخالق والمخلوق من المخالفه كمدى ما بين ذات الخالق والمخلوق هذه صفات المعاني نورت ما في القران من وصف الخالق بها ووصف المخلوق ولا يخفى على عاقل ان صفات الخالق حق صفات الخالق حق وان صفات المخلوقين حق وان صفات الخالق لائقه بجلاله وكماله وصفات المخلوقين مناسبه لحالهم وبين الصفه وصفه كما بين ذات وذات هذه الصفات التي يسمونها سلبيه وضابط الصفه السلبيه عند المتكلمين هي الصفات التي دلت على ما على عدم محض والمراد بها ان تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير ان تدل على معنى وجودي زائد على ال ذات والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبيه عندهم خمس خمسه لا سادستهن هي عندهم القدم والبقاء والمخالفه للخلق والوحدانيه والغنى المطلق الذي يسمونه القيامه بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل اذا عرفتم هذا فعلموا ان القدماء والبقاء اللذين وصف المتكلمون بهما الله جل وعلا زاعمين ان هو وصف بهما نفسه في قوله هو الاول والآخر والقدم في الاصطلاح عندهم عباره عن سلب العدم الاول الا انه عندهم اخص من الازل لأن الأذل عبارة عن ما لا استتاح له سواء كان وجوديا أو عدما والقدم عندهم عبارة عن ما لا أول له بشرط أن يكون وجوديا كيات الله متصف بصفات الكمال والجلال ونحن الآن نتكلم على ما وصف به الله جل وعلا من القدم والبقاء وإن كان بعض العلماء شره تسمية وصفه جل وعلا بالقدم لما يأتي الله جل وعلا وصف المخلوقين بالقدم قال تالله انك لفي ضلالك القديم كالعرجون القديم انتم وآباؤكم الاقدامون ووصف المخلوقين بالبقاء قال وجعلنا لريته ام الباقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق ان الله جل وعلا لم يصف في كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف كره وصفه بالقدم الذي تشبيهه بالعرجون القديم انك في ظلالك القديم انتم وآباؤكم لاقدمون وقد جاء في حديث بعض العلماء يقول هو يدل على وصفه بهذا وبعضهم يقول لم يثبت اما الاوليه والاخيريه التي التي نفس الله عليه ما في قوله هو الاول والاخر فقد وصف المخلوقين ايضا بالاوليه والاخره والاخيريه قال الم اوليك الاولين هم من تتبعهم والاخرين ولا كان لله اوليه واخيريه لائقه ثاني بكماله وجلاله كما ان الذي المخلوقين اوليه واخيريه مناسبه لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم وصف نفسه بانه واحد قال والهكم اله واحد ووصف بعض المخلوقين بذلك قال يسقى ماء واحد وصف نفسه بالغناء ان الله لا غني حميد ان كنتم تروا انتم من في الاب جميعا فان الله لا غني حميد فكفروا وتولوا استن الله والله غني حميد وصف بعض المخلوقين بالغناء قد ومن كان غنيا في الاستفاض يكون فقراء يغنيهم الله من ذله فهذه صفات السلب جاء في القران وصف الخالق والمخلوق بها ولا شك ان ما وصف به الخالق منها لا يقم بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفناه وافتقاره ثم نذهب الى صفات السبع التي يسمونها المعنويه والتحقيق ان عد الصفات السبع المعنويه التي هي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما أنها في ان هذه الحقيقه انما هي كيفيه الاتصاف بالمعاني السبعه التي ذكرنا ومن عد هان من المتكلمين عدوا هذا بناء على وجود ما يسمونه الحال المعنويه التي يزعمون انها واسطه ثبوتيه لا معدومه ولا موجوده والتحقيق ان هذه خرافه وخيال وان العقل الصحيح لا يدعو بين الشيء ونقيضه واسطه البتة اذا كل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعا ولا ولا واسطه البتة كما هو معروف عند العقلاء جيلا قد نفسر ذلك كونه قادرا وهيا ومريدا وسميعا وبصيرا ومتكلما بما جاء في القران من وصف الخالق بذلك وما جاء في القران من وصف المخلوق بذلك وبينا ان صفات الخالق لائقه بكماله وجلاله وأن صفة المخلوق مناسبة لحاله وثناءه وعجه وافتقاله فلا داعي لأن ننفي وصف رب السماوات والأرض عنه لأن لا نشبهه بصفات المخلوقين بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابهة صفة المخلوق هذه صفات الأفعال جاء في القرآن بكذرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف هذه المخلوق كالمخالفه التي بين ذات الخالق وذات المخلوق من ذلك انه وصف نفسه جل وعلا بصفه الفعل التي هي انه يرزق الخلقه قال جل وعلا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق وقوه المتين وما انفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسقين قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الراسقين وصف بعض المخلوقين باصفة الرزق قال واذا حضر القسمة أولي القرباء واليتاماء والمساكين فارزقوهم منه ولا تتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وعلى المولود له رزقهم ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق وصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل الذي هو العمل قال اولم يرو اننا خلقنا لهم من ماء امبته ادينا ان عاما فهم لها مالكون وصف المخلوقين بصفات الفعل التي هي العمل قال انما تجونا ما كنتم تعملون ولا كان ما وصف الله به من هذا الفعل مناف لما وصف به المخلوق مخالف لله كمخالفه ذات الخالق لذات المخلوق وصف نفسه بانه يعلم خلقا الرحمن علمنا القران خلق الانسان علمه البيان اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وصف بعد خلقه بصفه الفعل التي هي التعليم ايضا قال يسبح له هو الذي بعث هذه الاممينا رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وجمع المثالين في قوله تعلمونهم مما علمكم الله وصف نفسه جل وعلا ابي انه ينبئ ووصف المخلوق بانه ينبئ وجمع بين الصفات الجعل في الامرين في قوله جل وعلا واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلم ما نباه به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير ولا كان ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به من العبد كمخالفه ذات الخالق لذات المخلوق وصف الرب جل وعلا بصفه الفعل الذي هو الايتاء قال جل وعلا يوتي الحكمه من يشاء ويؤتي كل ذي فضله فضله وصف المخلوقين بالفعل الذي هو الايتاء قال واتتتم احداهن قنطاره واتي نساء فدقاتين من نهله ولا شك ان ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد ان هذا الفعل كمخالفه ذاته لذاته قلنا نتكلم على الصفات الجامعه كالعلو والعوامي والكبر والملك والتكبر والجباروت والعزة والقوة وما جرى ما جرى ذلك من أصصفات الجامعة الفنجيد الله وصف نفسه بالعلو والكبر والعوام قال في وصف نفسه بالعلو والعوام ولا يؤده حفظه ما هو العلي العظيم وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر إن الله كان عليًا كبيرًا عالم العيد والشهادة الكبير المتعاد وصف بعض المخلوقين بالعوام قال تنفلق فكان كل فرق كالطود العظيم انكم لا تقولون قولا عظيما ولها عرش عظيم وصف بعض المخلوقين بالعلو قال ورفعناه مكانا عاليا وجعلنا لهم لسانا صدق عاليا ولا شك ان ما وصف الله به من هذه الصفات الجامعه كالعلو والكبر والعلم مناف لما وصف به المخلوق كمخالفه ذات الخالق لذات المخلوق جل وعلا فلا مناسبه بين ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق وصف نفسه بالملك قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وصف في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصف بعض المخلوقين بالملك قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان وقال الملك ائتني به وكان وراه الملك يأخذ كل سفيرة غصبة توتي الملك من تشاء وتنجي الورك مما انتشر ولا شك ان لله جل وعلا ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله كما ان للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفناهم وعظيم افتقارهم وصف نفسه بانه جبار متكبر قال هو الله الذي لا اله الا هو هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وصف بعض المخلوقين بانه جبار متكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار واذا بطشتم بطشتم جبارين اليست هي جهنم له للمتكبرين واستف هو خاب كل جبار عنيد ولا شك ان ما وصف به الخالق من هذه الصفات منافي لما وصف به المخلوق كمنافاه ذات الخالق لياتي المخلوق وصف نفسه جل وعلا بالعزه قال ان الله عزيز حكيم من عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب وصف بعض المخلوقين بالعزه وقالت امراه العزيز وعزني في الخطاب وجمع بين المثالين في قوله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولا شك ان ما وصف الله به من هذا الوصف منافي لما وصف به المخلوق كمناك مخالفه ذات الخالق لذات المخلوق وصف نفسه جل وعلا بالقوه قال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وصف بعض المخلوقين بالقوة ويزدكم قوة إلى قوتكم وفي قوله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة وجمع ذي المثالين في قوله فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ثم ايننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفات فعل او صفات معان والتحقيق انها صفات معان قائمه بذات الله جل وعلا كالرؤفه ورحمته والحلم فنجده جل وعلا وصف نفسه بانه رؤوف رحيم قال ان ربكم لرؤوف رحيم ووصف بعض المخلوقين بذلك قال في نبينا صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وصف نفسه بالحلم قال لو ادخل منهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلم حليم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آلاء والله غني حليم وصف بعض المخلوقين بالحلم قال فبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لأواه حليم وصف نفسه بالمغفره قال ان الله غفور رحيم سيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وصف بعض المخلوقين بالمغفره قال ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عظيم الامور قول المعروف ومغفره قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ولا شك ان ما وصف به خالق السماوات والارض من هذه الصفات انه حق لايق بكماله وجلاله لا يجوز ان ينفى خوضا من التشبيه بالخلق وانما افيد به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم ولكل حال فلا يجوز للانسان ان يتنطع الى وصف البت هو الله جل وعلا لنفسه فين في هذا الوصف عن الله متهجما على رب السماوات والارض مدعيا عليه ان هذا الوصف الذي تمده به انه لا يليق به وانه هو ينفيه عنه وياته بالكمال من كل خاص ذا يا جنون وهوى ولا يلهب اليه الا من طنش الله بصائرهم وسنضرب لكم لهذا مثالا يتبين به الكل لان مثالا واحدا من ايات الصفات ينسحب على الجميع اذ لا فرق بين الصفات لان الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه شيء في شيء من صفاته البتة هذه صفة الاستواء التي كان ورا فيها الخوض ونفعها كثير من الناس بياقيسه المنطقيه ودلته الجدليه سنتكلم في اخر البحث على وجوه ابطالها كلاما يخص الذين درسوا المنطق والجدل ليتبينوا كيفما هلن استدلوا على استدلوا بالباطل وابطلوا به الحق وحقوا به الباطل هذه هي صفه الاستواء تجرأ الالاف من الذين يدعون الاسلام ونفوها عن رب السماوات والارض بيا دلاله منطقيه يركبون فيها قياسا استهنائي مركبا من شرطيه المتصلته اللزوميه يستنون فيه نقض التالي ينتجون في زعمهم الباطل نقيضا للمقدم بناء على ان النفي اللازم يقتضي في الرفض المرذوم فيقولون ما هذا لو كان مستويا على عرشي والعرش مخلوق لكان مساوي لكان مشابها للخلق في استوائه على العرش اولا يعلمون ان هذه الصفات التي هي صفه الاستواء هي صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والارض والقرينه انا ان صفته كمال وجلال ان الله ما ذكرها في موضع من كتابه الا مصحوبه بما يبهر العقول من صفات كماله وجلاله التي هي منه وسنضرب لكم مثلا لذلك بذكر الآيات اول ما اول سوره وكان الله بها سوره صفه الاستواء سوره الاعراف قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يمس الليل النهار يطلبه حديثا والسرجبر القمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين قال لي احد من في بعض هذه الافتات الداله على هول الكمال والجلال الموضع الثاني في سوره يونس قال الله فيها ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقصط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصر الآيات لكم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لكم يتقون ذلي أحد لن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على ألامنا الكمال والجلاد الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش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 ان في ذلك لايات لا لقوم يعقلون وفي القراءه الاخرى زرع ونخيل سنوان وائرس سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لا لقوم يعقلون قال لي احد ان اين في شيء من هذه الصفات الداله على هذا من الكمال والجلال الموضع الرابع في سوره طه طه ما انزلنا عليك قرانا لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السرى وانتج رب القول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى جل يا هادي ان ينفي شيء من هذه الصفات الداله على هامن الكمال والجلال الموضع الخامس في سوره الفرقان في قوله توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفابه بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فسبح به خبيرا قال لي هادي الامثيه شائن ان, في شيء, ان في شيء من هذه الصفات الداله على هذا من الكمال والجلال الموضع السادس هي سوره السجده في قوله جل وعلا ان يقولوا افتراء بل هو الحق من ربك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 وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير الشاهد ان هذه الصفات التي يظن الجاهلون انها صفة نقص وتهجمون على رب السماوات والارض بانه وصف نفسه صفة نقص لما يسببون عنها ان ينفوها ويؤولوها انها ومع ان الله جل وعلا تمدح هذه نو وجعلها من صفات الكمال والجلال مقمونه بما يبهر العقول من صفات الكمال والجلال هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتاويل ثم علموا ان هذا الشيء الذي يقال له التاويل الذي فتن الله به الخلق وضل به الالاف المؤلفه من هذه الامه يعلموا ان التاويل يطلق في الاصطلاح مشتركا دون الهلهه معان يطلق على ما تؤول اليه حقيقة الامر في ثاني حال وهذا هو معناه في القران نحو ذلك خير واحسن تاويلا ولما ياتي تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوا من قبل اي ما تؤول اليه حقيقة الامر في ثاني حال ويطلق التويل على التفسير وهذا تاويل معروف كقول ابن جرير القول في تاويل قوله تعالى كذا اي تفسيره اما في اصطلاح الاصوليين فالتاويل هو صرف اللفظ عن ماهره المتبادر منه لدليل وصرف اللفظ عن ماهره المتبادر منه له عند علماء الاصول ثلاث حالات اما ان يفرضه عن ماهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب او سنه وهذا النوع من التاويل صحيح ومقبول لا رياء فيه ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقبي فواهر هذا الحديث ذبوت الشفعه للجار وحمل هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل للظن على على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر الا ان حديث جابر الصحيح فاذا ضربت الطرق وصرفت الحدود فلا في اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه دل على ان المراد بالجار الذي هو حق بصفته خصوص الشريك المقاسم فهذا ما من صرف اللفظ عن ماهره المتبادل منه لدليل واضح يجب الرجوع اليه من كتاب وسنه هذا تاويل يسمى تاويلا صحيحا وتاويلا قريبا ولا مانع منه اذا دل عليه النص الثاني هو صرف اللفظ عن ماهره المتبادل منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الامر ليس بدليل فلا يسمى تاويلا بعيدا ونفصل له بعض العلماء بتويل الايمان ابي حنيفه رحمه الله لفظ المرأة في قوله أي ومرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف لللفظ عن ظاهره المتبادر منه لأن مرأة أي صيغة عموم وأكدت صيغة العموم بماء المزيد للتوكيد فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة هذا حمل لللفظ على غير ظاهره بغير دليل جاسم يجب الرجوع إليه اما حمل اصراف اللفظ الظاهر هلال دليل فهذا لا يسمى تاويلا في الاصطلاح وانما يقول له الاصوليون لعب لانه تلاعب بكتاب الله وسنه نبيي صلى الله عليه وسلم ومنها ان تفسير غلات الرافض كقولهم ان الله يمركم ان تذبحوا بقره قالوا عائشه ومن هذا النوع صرف ايات الصفات عن مواهرها الى محتملات ما انزل الله بها من سلطان كقوله مستواء بمعنى استولاء فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل يدل عليه البتة وإن ما يسمى هذا في استلاحها للعصول لعب لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند فهذا النوع لا يجوز لأنه تهدوم على كلام رب العالمين والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله الله المتبادر منه لا بد دليل يجب الرجوع اليه وكل هذا الشر يا اخوان اسمعوا نصيحه مشق كل هذا الشر انما جاء من مساله وهي نجاسه القلب وتعاوزت الطخ وتندسوا باقوال التشميه زي ناسئ القلب المتنجس باقوال التشميه سيده من صفات الكمال فاحن الله بها على نفسه كان نزوله الى سماء الدنيا في ذروه الليل الاخير وكثوائه على عرشه وكما جيئ يوم القيامه غير ذلك من صفات الكمال والجلال اول ما يخطر في ذهن المسكين ان هذه صفه تشبه صفه الخلق لو اكون قلبه متنجسا باقدار التشبيه لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته حي يغلب يسبق الى ذهني ان صفه الخالق تشبه صفه المخلوق لو اكون مشبها اولا نجس القلب متقذره باقدار التشبيه لادعوه شوم هذا التشبيه الى ان ينفي صفات الخالق جل وعلا عنه. بالدعاء أنها تشبه صفة المخلوق فيكون مشبها أولا معطيلا ثانيا بادلا ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين بنفي صفته عنه والدعاء أن تلك الصفة لا تلق واعلموا أن هنا قائدة وصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز في حقه تخير البيان عن وقت الحاجة ولا في ما في العقائد ولا في ما لو مشينا على فرضهم الباطل ولا في ما لو مشينا على فرضهم الباطل انما هلن واضحه ايات الاستلاه الكفر فما نبي صلى الله عليه وسلم لن يؤول الاستراب الاستيلاء ولن يؤول شيئا من هذه التويلات ولو كان المراد بها هذه التويلات لبين النبي صلى الله عليه وسلم الى بادر النبي صلى الله عليه وسلم الى بيانها إنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد أن لن يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الاسئله ان الانسان الى سمى وصفا وصف به خالق السماوات والارض نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم جل يمتلي صدره من التعظيم واجزم بان ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعروق ما يقطع جميع علايق اوهام المسابهه بينه وبين صفات المخلوقين فيكون القلب منجزا معظما لله معظما لله جل وعلا غورا متنجسا باقدار التشريح فتكون ارض قلبه قابله للايمان والتصديق بصفات الله التي تمد بها وافنى عليه دهان نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كنذره شيء وهو السميع البصير والشر كل شر في عدم تعظيم الله وان يسبق في ذهن الانسان ان صفة الخالق تشبه صفة المخلوق زاد طر المسكين ان يمجئ صفة الخالق بهذه الدعوه الكاذبه الفادحه الخائمه ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه لها طالب العلم اولا ان يعلم طالب العلم ان جميع الصفات من باب واحد اذ لا فرق بينها الذكه بان الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من صفاته ملتبا فكما انكم اثبتم له جل وعلا سمعا وبصرا لا يقين بكماله وجلاله لا يشبهه شيء من اسماء حوادثه ولا ابصارهم فكذلك يلزم ان تجروا الى هواه بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء الى غير ذلك من صفات الكمال والجلال التي اثنى الله بها على نفسه واعلموا ان رب السماوات والارض يستحيل عقلا ان يصف ان يصف نفسه بما يلزمه محظور او يلزمه محال اي يؤدي الى نقص كل ذلك مستحيل عقلا فان الله لا يصف نفسه الا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع اوهام علائق المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الثاني الثاني مهلا ان تعلموا ان الصفات ولاتي من باب واحد فكان اننا نثبتيات الله جل وعلا اثبات وجود وايمان لا اثبات كيفيه مكيفه محدده فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمه المقدسه صفات اثبات ايمان و ووجود لا اثبات كيفيه وتحديد واعلموا ان ايات الثبات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهات الغلط ومن جهات قد يسوق كما بيّنه الإمام مالك بن أنس أما المعاني فها معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله الاستواء غير مجهول و الكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة كيالك يقال في النزول النزول غير مجهول و الكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة واطرده في جميع الصفات لأن هذه الصفات معروفة عند العرب إلا أن ما أُصِث به خالق السماوات ولاب منها أكبر وآجل وأعظم من أن يشبه شيء من صفات المخلوقين كما أن يات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات ويات الخالق جل وعلا أكبر وأنزه وآجل من أن تشبه شيء من الصفات المخلوقين فعلى كل هال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق وتنجيس القلوب بقيار التشبيه فالإنسان المسلم اذا سمع صفتي وصفتها الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الكمال والجلال ما يقطع اوهام علائق المشابهة بينهم وبين الصفات المخلوقين ستكون ارض قلبه طيبة طاهرة قابلة للامام بالصفات على اساس التنزيه على نحوه ليس كمن له شيء هو السميع البصير وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم اولا يعرف ان اللفظ المقرر في الوصول انه الى دل على معنى لا يحتمل غيره هذا يسمونه نصا كقوله مهلا تلك عشره كامله زي اذا كان يحتمل معنيين فلا يخلو من حالتين اما ان يكون اظهر في احد الاحتمالين من الاخر واما ان يتساوى بينهما فان كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل كما لو قلت عاد اللصوص البارحه على عين زيد فانه يحتمل ان تكون عينه الباصره تعوروها او عينه الجاريه تعوروها او عينه ذهبه وفضته سرقوها هذا مجمل وحكم المجمل فان كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل كما لو قلت عاد اللصوص البارحة على عين زيد فانه يحتمل ان تكون عينه الباصره تعوروها او عينه الجاريه تعوروها او عينه ذهبه وفضته سرقوها هذا مجمل وحكم المجمل ان يتوقف عنه الا بدليل على التفصيل اما اذا كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه الا بهبوت النسخ اما اذا كان اظهر في احد الاحتمالين فهو المسمى الظاهر ومقابله يسمى محتملا مرجوحا والظاهر يجب الحمل عليه الا بدليل صارف عنه كما لو قلت رايت وسدا فالا هل الظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجول السداء اذا فنقول ان الظاهر المتبادر من ايات الكتاب من نحو قوله يد الله فوق ايديهم وقوله موافقه النزول وصفه المجيد وما جرى مجرا ذلك هل نقول ما ظاهر المتبادل من هذه الصفات هو مشابهه الخلق حتى يجب علينا ان نوول ونصرفه عما يلي او هو تنزيه رب السماوات ورب حتى يجب علينا ان نقره على الظاهر من التنزيه الجواب ان كل وصف اسند لرب السماوات ورب واحي الوجب المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهه الخلق ذلك القرار على واضحه هو الحق وهو تنزيه رب السماوات ورب عن مشابهه الخلق في شيء من صفاته وهل ينكر عاقل ان المتبادر للاذهان السليمه ان الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته لا والله لا يعارض فيها الا مكذب لما بعد هذا المبحث الذي ذكرنا نحب ان نقول كلمه قصيره لجماعه نراهم قرؤوا في المنطق والكلام ومهرا ظنوا نفيا بعض الصفات من ادله كلاميه كان الذي يقول مهرا لو كان مستويا على العرش ولفرض ان العرش مخلوق لكان مشابها للحادث لكنه غير مشابه للحادث ينتج فهو غير مستو على العرش هذه النتيجه الباطلة تباد سبع ايات من المحكم المنزله ولكن هذا الآن نقول في مثل هذا على طريق المناورة والجدل معروف عند المتكلمين نقول هذا قياس استهنائي مركب من شرطية متصلة اللزمية استهنمي فيه نقيض التالي فانتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه المقيم هذا الدليل ونحن نقول إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستهنائي المركب من شرطية متصلة اللزمية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات يتوجه عليه من جهة استثنائيته ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح ويتوجه عليه القدح من جهته ما معه وهذه القضية كاذبة الشرطية فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا ولذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات إضاحه هو أن نقول قولكم لو كان مستويا على العرش لكان مشابهة للحوادث هذا الربط بين الأولى كاذب كاذب كاذب بل هو مستوي على عرشه كما قال من غير مشابهه للحوادث كما ان سائر صفاته واقعه كما قال من غير مشابهه للخلق ولا يرجم من استوائه على عرشه كما قال ان يشبه شيئا من المخلوقين في صفاتهم البتة بل استواء عرشه من صفاته وجميع صفاته منزهه عن مشابهه الخلق كما ان ذاته منزهه عن مشابهه ذوات الخلق وهي تطرد هيا في مثل هذا وعالا كل حال فالجواب عن شيء واحد منها يطرد في الكل واخر ما نختم به هذه المقاله ان ننصحكم وانبثنا بتقوى الله وان تلتزموا بهذه ايات من كتاب الله الاولى ليس كنذله شيء فتنزل رب السماوات ويرضى عن مشابهه الخلق الثانيه هو السميع البصير اذا تؤمنون بصفات الكمال والجلال الثابته بالكتاب والسنه على اساس التنزيه كما جاء به هو السميع البصير بعد ليس كنذله شيء النقطه الثالثه ان تقطعوا اطماعكم عن ادراك حقيقه الكيفيه لان ادراك حقيقه الكيفيه مستحيل وهذا انص الله عليه في سوره طه حيث قال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فقوله يحيطون به فعل مضارع والفعل الصناعي الذي سماه بالفعل المضارع وفعل الامر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلافه ألمصدر اسم ما في والزمان مما يدل لي الفعل كامل من أمن وقد حرر علماء البلاغه هي بحر الاستعاره التبعيه انه ينهل عن مصدر وزمن ونسبه جد غير مصدر كامل في مفهومه اجمع زي يحيطون تكمن في جوفها الاحاطه فلا تتنقل النفي على المصدر الكامن في الفعل ويكون ما له يبناه معه على الفتح تراصير المعناه لا احاطه عيد من قرب السماوات ورد فين في جنس انواع الاحاطه من كيفيتها فريعاطه المسندة للعلم منفية عن رب العالمين فلا يشكل عليكم بعد هذا اصبته نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا اصابع ولا عجب ولا ضحك لانها لان هذه الصفات كلها من باب واحد فما وصف الله به نفسه من نافو حق وهو لايق بكماله وجلاله لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين وما وصف به المخلوقون منها فهو حق مناسب لاجزهم وثناهم وافتقارهم وهذا الكلام الكثير اوضحها الله بكلمتين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل وهو السميع البصير ايمان بلا تمثيل تاجي من اول الايه ليس كمثله شيء التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل وجميع قوله وهو السميع البصير الايمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل فاول الايه تنزيه واخرها ايمان ومن عميل بالتنزيه الذي في ليس كمدره شيء والإيمان الذي بقوله ووالسمع البصير وقطع النور عن إدراك الكنة والحقيقة المنصوص في قوله ولا يحيطون به علما خرج سالما وقد ذكرت لكم مرارا أن يقول هذه الأسس الثلاثة التي ركثنا عليها البحث وهي مهلا تنزيه الله عن مشابهة الخلق والإيمان بالصفات السابتة في الكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثنى به على نفسه وقطع الطمع عن دراك الكيفية لو مدتم يا إخوان وأنتم على هذا المعتقد أترون أن الله يوم القيامة يقول لكم لمن ازتموني عن مشابهة الغلق ويلومكم على ذلك لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه في ما أثنى به على نفسه ويقول لكم لمن تهذتون لي ما أهبثت لنفسي أو أهبثته لرسولي دا والله لا يلومكم على ذلك ولا تاتيكم عاقبه سيئه من ذلك كذلك لا يلومكم الله يوم القيامه ويقول لكم لما قطعتم الادراك طنا عن ادراكات الكيفيه ولم تحددوني بكيفيه مدركه ثم ان نقول لو تنطق متنطق وقال نحن لا ندرك كيفيه نزول منزهه عن نزول الخلق ولا ندرك كيفيه يد منزهه عن يد الخلق ولا ندرك كيفيه استواء منزهه عن افتراءات الخلق فبينوا لنا كيف يتم معقوله منزهه تدركها عقولنا ذا نقول اولا هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن انس والسؤال عن هذا بدعه ولكن نجيب ونقول اعرفت ايها المتنطئ السائل الضال كيفيه الذات المقدسه الكريمه المتصفه بصفه النزول وصفه اليد وصفه الاستواء وصفه السمع والبصر والقدره والاراده والعلم فلا بد ان يقول لا ذا نقول معرفه كيفيه الصفه متوقفه على معرفه كيفيه الذات اذا الوصف تختلف باختلاف ذاتها ونضرب مثلا والدا المثل الاعلى فين الانهار لا تضرب لله ولكن الاحراويات لا مانع منها كما جاء به القران ذا نقول مهرا كما قال العلامه ابن القيم رحمه الله لفظ وراث ال راء والسين والهمزه والسين راس هذه الكلمه عطف الى المال واضف الى الوادي واضف الى الجبل قول رات المال رات الوادي رات الجبل ظن ما صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الاضافات وها في مخلوق ضعيف مسكين فما بالك بالكون الشاسع الذي بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق وختاما يا اخوان نوصيكم وانفسنا بتقوى الله